وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُفْسَكُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ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 وَلَئِن جِئْتَهُ بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يُؤْمِنُونَ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ تَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين 119. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون 110. أولئك على هدى من ربهم وأولئك 119. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هذوا أولئك لهم عذاب 111. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم 112. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات 111. وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم 112. خلق السماوات بغير عمد ترونها 113. وألقى في الأرض رواتي أن تميد بكم وبست فيها من كل دابة 114. نَمنا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ أَفَغُنَّ قُضَاهُ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ 112. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله 113. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه 114. ومن كفر فإن الله غني حميد 115. وإذ قال لقمان لذنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهن على وهن وفي صاله في عامين وفي صاله في أنشكر لي ولوالديك الي المصير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 112. إن الله لا يحب كل مختال فقو 113. واقصد في مشيك واغضب من صوتك 114. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير 115. تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات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 117. ونستبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعيد.